لا لنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل أو يغتسل أو يغتسل فيه نعم ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو وهو جنوب تحدثنا عن هذه الروايات وعن بعض ما يتعلق بفقه الحديث وضقي فيه بقيه نكملها بهذا بهذه الليلة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجري ونهى عن البول فيه. هذا القدر يدل عليه بعض الروايات وتحتمله تحتمله رواية الحديث التي بين أيدينا. نعم أن النهي عن البول وكذلك أيضاً عن عن الاغتسال فيه من الجنابة. طيب الآن لو أخذنا كل واحد على حده قلنا البول في الماء الدائم ماذا يؤثر ماذا يؤثر فيه ماذا يؤثر في الماء هل النهي من أجل أن ذلك ينجسه أو أن النهي من أجل أن ذلك يقذره فتعافه النفوس أو أن النهي من أجل ما يقول إليه الأمر في الآخر وهو أن هذا الماء إذا تتابع الناس على البول فيه فإن ذلك سيؤول به إلى النجاسة أو أن ذلك لأمر لا نعقله لأمر تعبدي لأمر تعبدي هذا ما يتعلق بالنهي عن البول فيه وبالتالي ومن ثم نقول هل يتغير الماء بمجرد ملاقات النجاسة ولو كان كثيرا أو أنه لا يتغير إلا إذا خالطته النجاسة فغيرته غيرت أحد الأوصاف إما الطعم أو اللون أو الرائحة أو نقول بأن ذلك يختص بالبول فقط وإلا فإن الماء لا يتغير إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ماذا يقال فيه انظروا الآن الأحاديث التي يدور عليها البحث في هذا الباب حديث الاستيقاظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده في الإناء الحديث السابق أن يغمس يده في الإناء وهذا في الغالب كثير أو قليل الماء المعدل الوضوء ماء قليل ماء قليل فهذا الماء القليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد غمس اليد لماذا؟ قلنا يحتمل أن يكون للنجاسة لا يدري أين باتت يده منه كما سبق في رواية عند النسائي. فإذا كان ذلك للنجاسة فهذه النجاسة قد تكون يسيرة جدا قد تكون تعلقت بشيء من أظافره حتى إنه لربما لا يتأثر بها الماء لا في قليل ولا في كثير. أليس كذلك؟ فإذا قلنا إن ذلك للنجاسة، من العلة في النهي عن الغمس للنجاسة، فمعنى ذلك أن الماء القليل يتغير بملاقات النجاسة ولو لم ولو لم تغير أحد أوصافه. احتمال. أليس كذلك؟ دعونا مع الاحتمالات وهذا مجلس للتفقه وإنما يحصل التفقه بتفتيق الذهن بهذه الطريقة فيما أظن فهذا احتمال طيب إذن حديث الاستيقاظ الغالب أن الماء قليل وأن الماء لا يتغير ومن ثم فيمكن أن يكون ذلك دليل على أن الماء يتغير بمجرد ملاقات النجاسة الماء القليل الماء القليل بمجرد ملاقات أما إذا قلنا بأن القضية تعبدية النهي عن غمس اليد غير معقولة المعنى فهنا أمر آخر نقول هذا لا علاقة له بمسألة التغير بالنجاسة الماء القليل والكثير طيب انظر الحديث الثاني اللي هو حديث الباب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم طيب لو كان مستنقع لو كان غدير كبير بركة كبيرة جدا هل يؤثر فيها هذا البول وقد يكون البول يسيرا فالنهي هنا يحتمل أن يكون من أجل النجاسة، أليس كذلك؟ هل لأنه يتغير أحد أو ليس بالضرورة، قد لا يتغير. إذاً يحتمل هذا الحديث الحديث الثاني أو حديث الباب أن الماء يتغير حكمه بمجرد ملاقات النجاسة، فيتحول من ماء طهور إلى ماء نجس بمجرد ملاقات النجاسة لاحظت هذا احتمال والقضية تحتمل شيئا آخر كما قلت احتمل أن يكون هذا إذا تتابع الناس عليه فإنه يكثر ذلك فيه حتى يتنجس فحفظ للناس مصالحهم العامة من هذه المياه ويحتمل أن يكون ذلك بغير هذا أن <تكلمًا> يكون أن يكون من أجل أن لا يقذره فتعافوه النفوس ويحتمل أن يكون ذلك لقضية تعبدية لا نعقلها هذه الاحتمالات موجودة ثم أيضا عندنا الحديث الثالث حديث بئر بضاعه حديث صحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك البئر وهي بئر معروفة إلى إلى إلى الآن بعض الناس يعرفون مكانها في المدينة وقد رآها بعض أهل العلم قديما أبو داود رحمه الله صاحب السنن ذكر أنه رآها و... فالحاصل أن بئر بضاعة هذه بئر كان يلقى فيها لحوم الكلاب و يلقى فيها دماء الحيض يلقى فيها الحيض الدماء دم الحيض أعزكم الله من يسمع وهي نجس قطعا بالاتفاق تلقى في هذه البئر فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال الماء طهور لا ينجسه شيء وأطلق مع أن البئر ليست كالمستنقع الكبير الماء الدائم الذي لا يجري البئر أصغر من هذا وهي أيضا محفوفة بجوانب البئر فإن النجاسة لا تكاد تخرج أو تنفك عنها إلا كما هو معلوم بالنزح وتحتاج إلى جهد وعمل ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء وقد يكون هذا الماء ليس بالكثرة التي ماء بئر وعندنا الحديث الرابع حديث القلتين حديث ابن عمر وهو حديث صحيح أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلات هذا الماء الذي يكون بالفلات تريد عليه السباع و فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني أنه لكثرته يدفع يدفع النجاسة فالبحث يكاد يدور على هذه الأحاديث الأربعة وعليه فماذا نقول في هذا الحديث الآن نهي النهي عن البول هل هو من أجل النجازة كيف نستطيع أن نجمع بين هذه الأدلة يمكن أن يقال في وجه الجمع بأن ذلك يختص بالبول فقط وإلا فإن الماء طهور لا ينجسه شيء لكن هذا لا يظهر كل كل الظهور لا يظهر كل الظهور يختص بالبول فقط طيب وما هو أشد من البول وأبلغ في النجاسة من دم الحيض أليس أقدر من دم ال من البول ومع ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء أو نقول بأن النهي عن البول في الماء الدائم للكراهة فقط للكراهة لا من أجل التنجيس النهي للكراهة أو نقول بأن ذلك لأمر تعبدي وإلا فإن الماء لا يتغير أصلا إلا بتغير أحد الأوصاف فالقضية تعبدية غير معقولة المعنى لها حكمة كما عرفنا سابقا عند الله عز وجل لكن نحن لم نطلع على ذلك وإذا كانت تعبودية لا يمكن أن نرتب عليها أحكاما مبنية على إدراك العلة ما يمكن مثل الحكم بالنجاسة إذا كانت تعبودية ما نستطيع نحكم بالنجاسة فلو بقينا على هذا الاحتمال حديث الاستيقاظ قلنا قضية عبدية حديث الباب قلنا قضية عبدية ماذا يبقى عندنا حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء وبطبيعة الحال كما هو معلوم بالإجماع إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تقع فيه الأوصاف الثلاثة لو تغير واحد منها يكفي وحديث القلتين حديث القلتين قال إذا كان الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لكثرته لكثرته فنبقى إذا قلنا بأن الأول والثاني للتعبد أنه للتعبدي غير مدرك المعنى نقول بأن الماء الكثير والقليل لا يتغير بملاقات النجاسة إلا يتغير أحد أوصافه أو نقول بأن الماء إذا بلغ القلتين فأكثر لا يتغير إلا بتغير أحد أوصافه بالنجاسة وما دون القلتين يتغير بمجرد الملاقات هذا احتمال أيضا لو قلنا بأن حديث الاستيقاظ من أجل النجاسة أقل من قلتين العناء أقل من قلتين فالماء القليل على هذا الاحتمال يتغير بمجرد ملاقات النجاسة والكثير كبئر مضاعة حديث القلتين لا يتغير إلا إذا تغير أحد أو صافه بالنجاسة لاحظتم فإذا رأيت ذلك جميعا عذرت العلماء رحمهم الله لماذا تفترق أقوالهم ولماذا ولماذا يخص بعضهم البول ولماذا بعضهم يقول هذا في الماء الكثير دون القليل ولماذا بعضهم يقول الماء القليل هو الذي يتغير بمجرد الملاقات والماء الكثير لا يتغير إلى غير ذلك من الأقاويل التي لم أسردها وإنما ذكرتها على سبيل الاحتمال تمرين للأذهان وتنمية للملكة فأقول بهذا يتسع الصدر ويحصل الاعتذار لأهل العلم فلا يضيق عطان الإنسان ويتبرم بما يراه أو يطلع عليه أو يسمعه من الخلاف الواقع بين أهل العلم نعم فالاحتمالات كما ترون والآن لو وجهنا إليكم السؤال في وجه الجمع بين هذه الأحاديث لربما تأتي الأقوال على عدد على عدد الإخوان الذين في المسجد فأنا فهذه القضية يحتاج طالب العلم أن يقف عندها وأن يتعملها. ولو نظرت في كثير من النصوص في الكتاب والسنة لرأيت أن الاحتمالات موجودة سواء في الفقه أو في التفسير أو في غير ذلك من العلوم مما لا يتوقف عليه النجات. الأمور التي تتوقف عليها النجات محسومة الصلاة واجبة وهي ركم من أركان الإسلام ما في حد يقال في هذا تجتنب كبائر ما تنهون عن الخمر الزنا السرقة إلى آخره هذه قضايا محسومة الصوم واجب لكن يبقى هناك بعض التفاصيل نعم الماء الكثير ما مقداره والماء القليل وهل يتغير فإذا كان الإنسان له قدرة على الاستنباط والفهم فإنه بين الأجر والأجرين وإذا لم يكن لديه هذه القدرة على الاستنباط فإنه فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه فإذا أفتاه ولم يكن بذلك متبعا للهوى يبحث عن الأسهل أو يسأل كيفما اتفق فإنه يكون بذلك معذوراً قد فعل ما وجب عليه ولا يطالب بإعادة أن لو جاء إنسان وقال أنا ما قرأت الفاتحة خلف الإمام اليوم لأني سألت فلانا من أهل العلم المعتبرين فقال إن ذلك لا يجب خلف الإمام بل لا تقرأ لأن الله قال فاستمعوا له وأنصيته ماذا علي؟ أنا أعتقد أن الصلاة من غير قراءة الفاتحة لا تصح وأنها باطلة حتى خلف الإمام لكني أقول لهذا الإنسان قد فعلت ما وجب عليك وبرئت ذمتك، نعم ولا يلحقك لوم ولا تأثيم بإذن الله عز وجل لعظتم فهذا من لطف الله عز وجل ورحمته بالمكلفين حيث تتسع الأنظار في مثل هذه الأمور ويجتهد العلماء فيؤجرون على هذا الاجتهاد يؤجرون على هذا الاجتهاد وعلى كل حال إذا نظرنا إلى الشق الآخر من الحديث ثم يغتسل فيه أو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب الآن هذا الإنسان الجنوب هل هو نجس؟ قطعا لا حتى المني طاهر الراجح أن المني طاهر فإذا انغمس فيه هل هذا الاحتمال النجاسة انغمس في الماء الدائم الذي لا يجري ليس الاحتمال النجاسة إذن ما الذي بقي أمامنا بقي ثلاثة احتمالات إما أن نقول إن القضية تعبدية فلا ينغمس وهو جنوب لكن يمكن أن ينغمس للتبرد وال... وال... وال... والاستمتاع يهوى السباحة لا مانع واضح له هو أن ينغمس لكن وهو جنوب لا لماذا احتمال النجاة غير وارد فنقول للتعبد قضية تعبدية أنت جنوب لا تنغمس غير جنوب انغمس ولو كان الجنوب أنظف من غير الجنوب بغالب الأحيان إذا كانت الجنابه من الجماع فإن الإنسان في الغالب لا يجامع إلا بعدما يغتسل يتنظف وقد يكون الإنسان يغتسل للنظافة ولربما كان له أشهر لم يغتسل أليس كذلك؟ فأيهما أنظف هذا الجنوب اللي, اللي يغتسل للنظافة قبل ساعة أو الثاني الذي لم يغتسل منذ شهور؟ ومع ذلك نقول للجنوب لا تنغمس وللآخر لا مانع من الانغمس وانحصل تأتي معك بصابون بعد وتتفرك في هذا الماء لا حرج شرعا لأن النهي لا يلحقه طيب فاذا قضية النجاسة غير واردة في الجنوب احتمال التعبد واحتمال أن ذلك يؤثر فيه ليس النجاسة وإنما يكون هذا الماء من قبيل المستعمل فتسلب طهوريته تسلب طهوريته بعد طلبة العلم يستفز إذا سمع يمكن قضية سلب الطهورية بمجرد الاستعمال يقول هذا احتمال موجود هذا الحديث على أي شيء يخرج لا يغتسل فيه من الجنابة لسل النجاسة إما أن تقول التعبد وإما أن تقول أن ذلك يؤثر فيه فيكون سلبا لطهورية الماء فيكون الماء طاهرا لا مطهرا وبهذا يمكن أن يحتج من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام وكذلك غمس النائم ليده إذا نفينا قضية النجاسة قلنا ليس للنجاسة وإنما من أجل أن تسلب طهرية الماء لاحظتم. فهذه الاحتمالات موجودة والذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم أن الماء لا يتغير حكمه من الطهارة إلى النجاسة إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة والجنوب منهي عن الانغماس في الماء الدائم على ظاهر الحديث والعله ما هي الله أعلم الله أعلم هو منهي عن هذا قد يحتمل أن يكون ذلك للتعبد ويحتمل أن يكون لسلبي طهورية الماء يحتمل لكن هذا الماء الكثير هل تسلب طهوريته بمجرد الانغماس الجنوب فيه؟ هذا هذا فيه نظر في اشكال ولذلك لم يرد عن الشارع أنه نهى عن الوضوء أو الاغتسال من الماء الذي انغمس فيه الجنوب. هذه مسألة تحتاج إلى تأمل ونظر. ومهما نظرت فيها لم تخرج بقول قاطع تقول هذا القول الذي ليس بعده ولذلك لا يرد عن طلاب العلم في آدابهم في مثل هذه المسائل التي يختلف فيها كبار الأئمة أن يقول هذا القول الذي لا محيد عنه هذا غير وارد إن كان ولا بد ظهر لك شيء من الترجيح يمكن أن تقول الذي أظنه أقرب قد يحتمل أن يكون كذا أما هذا القول الذي لا محيد عنه وما عداه فلا يلتفت إليه هذا في الأمور التي فيها نص صريح واضح أما مسائل مثل هذه والإنسان يرى نفسه يغير رأيه بين حين وآخر كل ما درس هذه المسائل وراجع الأدلة وكلام العلماء رحمهم الله تعالى فيها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 نعم يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء هذا الحديث مرويا من عشرة طرق من عشرة من عشرة طرق وجاء جاء من حديث عبد الله أب مغفل كما سيأتي في الرواية التي قرأها الأخقب القليل نعم وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بعض السنن كما عند ابن ماجه بإسماد صحيح وجاء برواية ضعيفة جدا كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه فالحاصل أن الأمر بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث الصحاة يقول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إذا شرب في رواية الجمهور إذا ولغ هنا قال شرب ورواية الأخرى إذا ولغ الشرب على هذه الرواية المثبتة هنا الشرب معروف لا يحتاج إلى تفسير نعم لكن رواية الولوغ قد تحتاج إلى تفسير فما معنى الولوغ هذه المسألة نرجع فيها إلى أي شيء معنى الولوغ هل نرجع إلى الآن هي من ألفاظ الشارع أليس كذلك والأصل في ألفاظ الشارع أن تحمل على المعاني الشرعية فإن لم يوجد فالعرفية فإن لم يوجد فاللغوية بهذا الترتيب المقصود بالعرف عرف المخاطبين أنا ذاك يعني ما هو الآن فهل للولوغ معنى يخص به في الشرع هل له معنى يخصه شرعا ها لا هل له معنى في عرف المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له معنى خاص عندهم في العرف لا فنرجع فيه إلى لغة العرب العرب يعرفون معنى الولوغ، فإذا نظرنا في كلام العرب وجدنا أن بعضهم يفسر أو يطلق الولوغ على تحريك اللسان في المائع السائل شرب أو لم يشرب إذا حرك لسانه فهذا هو هذا هو الولوغ وبعضهم يفسره بالشرب بطرف اللسان الشرب بطرف اللسان على أنه تحريك فإن ذلك لا يختص بالشرب سواء إذا حرك لسانه سواء شرب أو لم يشرب عندما الآن الحديث الذي اللفظ المثبت هنا إذا شرب الكلب لو أخذنا بهذه اللفظة بمجردها فإنه إذا حرك لسانه ولم يشرب لا ينطبق عليه لا ينطبق عليه المعنى وإذا نظرنا إلى الرواية الثانية وهي الأشهر إذا ولغ بمعنى حرك لسانه أو شرب بطرف اللسان الآن إذا شرب الكلب إذا شرب أليس يلزم من ذلك أن ينال الماء لسانه لسانه يقع في الماء فإذا قلنا إن المشكلة في اللعاب فلا شك أن الماء سأ وكيف يتأتى له أصلا أن يشرب دون أن يمس اللسان الماء فلابد أن الماء يخالط فمه بما فيه اللسان واللعاب هذا أمر ومن ثم فلا حاجة لأن نقول إن العبرة بمجرد التحريك بغير اعتبار بالشرب أو نقول هل يلزم من الشرب تحريك اللسان أو لا يلزم أنا أعتقد أن هذا البحث أنه لون من الترف لا حاجة إليه ولا يترتب عليه من الناحية العملية كبير معنى أخبروني عن الذي يأتي ويفحص الكلب وهو يشرب ويجعل مناظير في داخل الإناء وألا تنقل العملية تماما هل تحرك اللسان ولا ما تحرك وهل دخل في جوفه ماء هل شرب ولا فقط حرك لسانه هذا الكلب خلاص إذا ولغ إذا أدخل فمه في هذا أو لسانه شرب أو لم يشرب غمس هذا الفم في هذا الإناء انطبق انطبق الحكم لا شأن لنا به هل شرب أو لم يشرب نتتبع الكلب والشريع ما جاءت بهذا أصلا فهذا من التكلف ولذلك تجد لربما أبحاث طويلة حول هذه القضية مع أنها من الناحية العملية غير واقعة لا يمكن للناس أنهم يطلعون على حال الكلب وماذا صنع حينما أدخلها فمه مع أنه يلزم من الشرب مخالطة فم الكلب للماء فهذا أمر لا بد وبالتالي من ثم نحتاج لا نحتاج إلى هذا الكلام الطويل فنقول إن الكلب إذا غمس فمه بهذا الإناء يشرب أو يحرك لسانه فإنه يجب أن يغسل هذا الإناء سبعة سبع مرات هذا هذه القضيه التي نخرج فيها ثم انظر ايضا اذا شرب الكلب الكلب الكلب الاصل في في هذه اللفظة ان ال للجنس جنس الكلب كلب سواء كان صغير او كبير معلم او غير معلم مصاب بذاء الكلب أو غير مصاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل وترك هذا التفصيل يدل على عموم الحكم فالكلب بمج... كل ما يصدق عليه أنه كلب إذا فعل ذلك إذا ولغ حتى لو كان صغيرا جروا فإنه يصدق عليه هذا ولو كان معلما ولو كان صحيحا لم يصب بداء الكلب وذلك أنه لا يصح بحالا من الأحوال أن يحمل مظاهره العموم على معنى خاص فأن يقال هو غير المأذون باتخاذه أما المأذون فيه فيصعب التحرز عنه فيرخص هذا ما عليه دليل او نحمله على معنى اضيق بل هو نادر وكيف نكتشف اصلا انه مصاب بداء الكلب داء المعروف الكلب هو المصاب بداء الكلب بس طيب ونحن نفحص الكلاب كل ما جاء كلب ولغ في اناء نجي نسوي لها تحليل دم وتحليل خلايا مخ من اجل ان نكتشف انه مصاب بداء الكلب ولا لا ما ظاهره العموم يحمل على عمومه ولا يحمل على معنى خاص إلا بدليل يجب الرجوع إليه فأي كلب ولا سواء كان مرخصا باتخاذه أو لم يرخص باتخاذه سواء كان صحيحا أو مريضا كبيرا أو صغيرا فإنه فإنه يحكم على هذا الإناء بهذا الحكم. كما أن اللفظ لا يوسع بأكثر مما يحتمل. يعني الكلب إذا أطلق في العرف فما المقصود به؟ الكلب المعروف. ولا لا؟ وقد يطلق بإطلاق أوسع من هذا. وهو ماذا؟ هذه السباع اللي هي من فصيلة الكلاب. فصيلة الكلاب مثل الذئب وأشبه ذلك طبعا الآن الفصائل يقسمونها في العلوم الحديثة يجعلون الأسد والنمر من فصيلة السنوريات ولا لا ها القطط يجعلونها فصيلة واحدة السنور فيقولون النمر والنمر والأسد وما أشبه ذلك لكن قديما إذا أطلق الكلب دخل فيه عفوا قد يدخل فيه الأسد والنمر والذئب وما أشبه ذلك فهد فتكون داخل فيه ويدل على هذا الحديث اللهم, اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعد عليه عدا عليه الأسد ولهذا في من من الطرائف التي وقعت أن أبا علاء المعري المعروف كل مسمى له من اسمه نصيب اسم الثاني أقصد المعري كان يمشي وهو أعمى يمشي في المسجد فعثر برجل نائم فسقط عليه فقال النائم من هذا الكلب فقال الكلب الذي لا يعرف للكلب سبعين اسماً قال على المعري صاحب أدب أديب يعني فقال الكلب الذي لا يعرف للكلب سبعين أسما فجاء السيوطي حتى لا يصدق عليه هذا فألف رسالة سماها التبري من معرة المعري يعني لا يصيبه ما قاله المعري فجمع للكلب سبعين أسما وزاد عليها واللي أذكر أنها وصلها إلى مئة لكن على نوع من التكلف حط فيها الأسد وأسماء الأسد كلها وأسماء النمر وأسماء الفهد وإلى آخره ثم نظمها أيها مبالغة في تحقيق هذا المعنى فالمقصود من هذا هي فائدة في التعلم وقد ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله وأكد علي غاية التأكيد أن الإنسان لا يوسع المعنى أكثر مما يتجه إليه عند الإطلاق غالبا فيدخل فيه ما ليس منه تكلم على أشياء الخمر مثلا لا ندخل فيها أشياء ليست منها فنحرم أشياء مما أباح الله أو لا نخرج منها أشياء منها نقول الخمر تقتص بعصير العنب المسكر فقط فبالباقي كحول فهذه مسألة تحتاج إلى أن يعرفها طالب العلم فالكلب هنا ما نقول الأسد والنمر وكذا. لا نقول الكلب المعروف فقط ولا نخصه بنوع من أنواع الكلاب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا طبعا إناء أحدكم ليست مقصودة لذاتها لو كان الإناء مستعار لو كان لجاره لو كان لأخيه لأهله يغسله سبعا قبل أن يستعمله نعم فليغسله سبعا فليغسله سبعا الآن عرفنا أن الولوغ بمعنى الشرب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إذا ولغ وذلك يكون في الشراب طيب وهل يطلق ذلك على الأكل الأكل ما يقال ولغ يقال لغته لغته لغة الطعام لغته وإذا كان الإناء فارغا ماذا يقال فيه كلام العرب لحسه لحسه واضح فالآن الكلب لو أنه أكل من الإناء طعام أكل من الإناء. ماذا هل يكون نفس الحكم ولا يختص بالشرب فقط أو لولوغ تحريك اللسان بالشراب لو أنه لحس إناء جلس يلحس لقال إناء في آثار لحم ما في شيء فاضي وجلس يلحسه من أوله إلى آخره نقول هذا ما شرك ما ولغ خلوه. نحن فقط نرسل سبع مرات إلى منه ولغ ولو لحظة لكن هذا الجلس يالحسى نصف ساعة نقول هذا ما حد ما حد يتعرضه طاهر مطهر ما عليه أي خلاف هل هذا هو المقصود هل هذا هو الفهم فما النظر إلى لفظة ولغ قال ولغ فقط هذا في المائع ولو جاء وأكل طعام ولوث الإناء ولو أنه جاء ولحسه إذا كان فارغا فإن هذا لا يؤثر ولا يغسل سبع مرات ولا شيء فهذا هذا فيه نظر ما هي العلة لابد من النظر في العلة أولا إذا قلنا إن القضية تعبدية خلاص نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ ونحن نفهم في كلام العرب أن الولوغ إنما يكون في الماء وربما يحصل تفاعلات مع الماء لربما يحصل أشياء نحن ما ندري عنها الله أعلم. وبت أو من ثم فا فإن ذلك يختص بالولوغ. وإذا قلنا لا إن القضية ليست تعبدية غير معقولة بل هي معقولة وهي قضية النجاسة أو قلنا إنها معقولة وهي غير النجاسة أنه يوجد نوع من الأدواء توجد في لعاب الكلب. ولا يمكن أن تذهب بغسلة واحدة لابد من سبع مع التراب هذه صارت معقولة الآن سواء قلنا ناحية طبية أو قلنا أن القضية تتعلق بالطهارة والنجاسة فإذا قلنا أنها معقولة فهذا يقع بالنسبة للحس الإناء والأكل والأكل فيه فمتى نخص ذلك إذن بالولوغ في السائل في المائع سواء كان نعم إذا لم إذا قلنا إن العلة تعبدية فلك أن تخصه لكن لا تلقي الكلام جزافا فعليك بالتفصيل والتبين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذان كل أوانه لا تقل هذا مختص بالإنا ليش مختص بالإنا قل لي أني أعتقد أن القضية تعبدية أقول لك ذلك لكن تقول العلة معقولة وهي النجاسة ويلحس نصف ساعة وتقول لما يتنجس هذا كلام غير صحيح ولا يغسل سبع مرات إحداها بالتراب فهذا الكلام غير غير مقبول نعم الآن ما هي العلة أنا أقول قضية النجاسة واردة جدا ومما يدل على ذلك وحتى يدخل فيه الطعام أنه قال فليرقه في رواية عند مسلم قال فليرقه نعم و و وإراقته مع قلة الماء عند العرب والطعام لأن الإراقة تشمل أيضا الطعام فهذا فيه تضييع للماء وتضييع لإيش وإهدار للطعام ولهذا فإن فإن فإن, فإن من أهل العلم من يعلل قضية ذكر الشراب خاصة الولوغ لأن ذكر لفظ الولوغ لأنها تختص بالشراب قالوا أصلا العرب لقلة الأزواج عندهم يحفظونها ويرفعون ولا يصل إليه الكلب إلا بش يعني يحتاج يفتح أقفال حتى يصل إليها مش عندهم أصلا لا شيء يسير جدا ما يستطيع الكلب أن يصل إليه لكن الشراب ممكن يصل إليه فقال إذا ولغ الكلب باعتبار أن هذا هو الغالب وإلا حتى لو لغت أو لحس فإن ذلك يكون بنفس الحكم ويحتجون بهذه اللفظة عند مسلم فليرقه وجه الاحتجاج أنه هذا اهدار وتضيع للمال ونحن منهيون عن ذلك لكن من أهل العلم من يقول أن هذه الزيادة عند مسلم غير محفوظة فليرقه من ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال هي ثابتة موقوفة على أبي هريرة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب مما يشعر بأن القضية من أجل النجاسة رواية أخرى عند مسلم طهور إناء أحدكم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إلى آخر الحديث طهور وين الشاهد فيها؟ وين الشاهد؟ طهور فالطهور يقابله نعم علاج النجاسة بالتطهير الذي يقابل النجاسة هو الطهارة فقال طهور إناء أحدكم فهذا يشعر أن الإناء تنجس وإذا تنجس لا فرق بين إذا كان فيه أكل أو كان فارغا فلحسه الكلب بل غير هذا ما لحسه ولا لغته جلس الكلب ووضع فمه فوقه لكنه لم يمسه وجلس لعابة يسير ما الحكم إذا كنا ظاهريين فس ظاهرين جدا، فسنقول إنه لا يؤثر لو نزل فيه ثلاث كيلوات من اللعاب وامتلأ هذا الإناء باللعاب، لا يؤثر. ما دام أنه ما ما حرك لسانه في المائع هذا، ما يتأثر. ولو... لو لو الإناء ما فيه إلا بمقدار هذا الكأس وثلاث أربعة لعاب. من الكلب يسيل لعاب عليه فما لا أبدا نقول إنه يتنجس لنجاسة لعاب الكلب قطعا وأين يذهب لعاب الكلب تحريك اللسان في المائع من أجل ماذا النجاسة لا تنتقل بالجفاف أصلا وإنما تنتقل مع الرطوبة فالذي يملأ فم هذا ويبلله إنما هو لعابه وريقه فعلى كل حال الذي يقول بأن القضية للتعبد لو قال قائل هذا الكلام هل يقول الكلام وجه هل تحتمل القضية التعبد تحتمل, تحتمل من أي وجه تحتمل إنه ذكر العدد سبعة والنجاسة قد يزول عينها فيما نشاهد بل إن بعض أهل العلم قد يورد أن من النجاسات ما هو أسوأ من من لعاب الكلب نعم يقولون أقذر وهذا الكلام فيه فيه اشكال ليس على أطلاقه نعم فعلى كل حال ثم أيضا إذا قلنا إن الأمر إن القضية للنجاسة نأتي للحديث الأربع السابقة وقضية الآن صارت معقولة النجاسة فهل يتغير الماء الكثير بولوغ الكلب عندنا إناء كبير قدر ما شاء الله ولق فيه كلب هل هل نحكم بنجاسته ولم يتغير شيء منه ولم يتغير أحد أوصافه؟ فهنا إذا قلنا إن القضية معقولة فإما أن نقول إن كان قليلا فهو يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة والكثير لا يتغير لا يتنجس إلا بالتغير أو نقول إن القليل والكثير لا يحكم بنجاسته إلا, إلا بالتغير وعلى كل حال الغالب أن الإناء لا يكون الماء الذي فيه كثير لهذا في الرواية الثانية لو كانت محفوظة قال فل فليريقه فليريقه نعم طيب إذا قلنا إن القضية الآن أيضا للنجاسة إذا قلنا إنها للنجاسة هل يتعدى هذا إلى غير الإنا لو أنه جلس يلعق الثوب يلعق الثوب ما هو أو يلعق الرجل هل نقول بأنه يجب غسل ذلك سبع مرات والثامنة في التراب أو, أو وحدها بالتراب دعنا من الثامنة هل نقول هذا إذا قلنا إنه للنجاسة فهذا وارد الاحتمال قائم ليس كذلك وإذا قلنا أن القضية للتعبد فلا نعديه نقول إذا ولغ في الإناء فقط وأما إذا وقع ذلك عض البساط أو الثوب فإننا نقول لا يحصل ذلك هذه أمور كلها تترتب على الحكم بأن القضية تعبدية أو للنجاسة إذا قلنا أن القضية للنجاسة فيمكن أن نحكم بنجاسة عين الكلب كلها ولا لا يعني أعزكم الله من يسمع بول الكلب على الأقل يعني وفضلات الكلب ما حكمه نجسه الكلب نجس إذا كان ريقه نجس فبوله من باب من باب أو لا إذا قلنا أن القضية معقولة المعنى فيمكن أن يكون ذلك سبيلا إلى الحكم بنجاسة الكلب عينا ومعنى عينا أن النجاسة قد تكون تعلق بالشيء وتغسل وتذهب مثل الثوب لكن الشيء الذي عينه نجسه مثل الله يعزكم البول ونحو ونحو ذلك ومثل الكلب إذا قلنا بنجاسته والخنزير لو غسلته بمياه البحار ما يطر خلاص عينه نجسة ما يمكن أن يطر بحال من الأحوال طيب الآن إذا قلنا إن القضية للنجاسة وحكمنا بنجاسة الكلب لو أدخل يده يتنجس الماء ولا ما يتنجس لو أدخل ذيله لاحظتم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة والناس يتفاوتون في الفقه والفهم والاستنباط ولذلك تجد أحيانا من أهل العلم مثل الشافعي لربما يستخرج من حديث واحد مثل حديث النغير كم مسألة استخرج سبعين مسألة كذا فالمقصود أن هذا هذا الحديث على قصر الفاضة انظر ما تحته من المعاني ولم أورد إلا المعاني القريبة والقضايا الجدلية والقضايا الفرضية والقضايا البعيدة وكذا لا نذكرها أصلا نعم فلا فأقول الآن إذا قلنا بأن عين الكلب نجسه فمعنى ذلك أنه لو وضع يده فإن ذلك ينجس ينجس الإناء لكن إذا وطع على بالجفاف فإن نجاسة لا تنتقل بالجفاف ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر فليتنجس المكان لو وطأ عليه الكلب وهجاف نعم نعم وإذا قلنا أن القضية عبودية فلا نحكم بنجاسة عين الكلب طيب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم طيب لو ولغ مرتين ثلاث مرات ويتردد على هالإناء كل شوي يروح يشرب فهل نغسله عن كل ولوغ سبع مرات ولا يكفي سبع يكفي سبع طيب لو جاء عشرة كلاب فولغت في هذا الإناء واحدا بعد الآخر أو دفعة واحدة فهل نحتاج أن نغسل على عدد الكلاب كل عن كل واحد سبع مرات ولا يكفي سبع يكفي سبع يكفي سبع مرات طيب الآن قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله قال يغسله سبعا وفي رواية أحد من رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن هذا من طريق ابن سيرين، هنقولنا جاء من عشرة طرق، ليس كذلك؟ من عشرة طرق، من طريق ابن سيرين جاء زيادة التراب، التراب، نعم، وهي زيادة من ثقة. في رواية مالك لا يوجد ذكر التراب. وهذا هو السبب في أن بعض أهل العلم لم يشترد التدريب. عرفتم لماذا؟ الآن في كلام عند العلماء في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث هل ما حكم زيادة الثقات؟ هل تقبل؟ أو لا تقبل؟ زيادة الثقة نعم وتعرفون أحكام زيادة الثقات أنها تتنوع منها ما تكون زيادة منكرة ومتى تكون منكرة إذا خالف من هو الضعيف إذا خالف الثقات تكون منكرة جيد والثقة إذا خالف من هو أوثق منه تكون شاذة ولكن إذا كان الجبل قد انفرد برواية والسائر الثقات والروات لم يذكروا هذه الرواية فتكون زيادة يذكروا هذه الزيادة فتكون من باب زيادة الثقات وتقبل ويعمل بها وهذا منه فإذا رأيت أحد من أهل العلم قال التتريب لا حاجة إليه ما في داعي أنك تطجر وتقول كيف الحديث فيه تتريب وكيف هؤلاء يقولون من عندي أو أنفسهم نقول الكلام مبني على هذا المأخذ زيادة الثقة هل يعمل بها ولا ما يعمل بها فبعض أهل العلم يقول نعمل برواية الثقات التي تتابع على روايته من غير هذه الزيادة ونترك هذه الزيادة نعم قال ولي مسلم أولى بالتراب لاحظ الآن التتريب قال عند مسلم أنه الأولى الغسلة الأولى وهي رواية الأكثر أن التتريب في الأولى وفي رواية أن السابعة نعم السابعة وفي رواية أولاهن أو أخراهن أولاهن أو أخراهن وفي رواية إحداهن الآن الأولى هي رواية الأكثر وصح أيضا السابعة نعم، وجاء في بعض الروايات أولاهن أو أخرىهن، فأو هذه يمكن أن تكون للتخير، ويمكن أن تكون للشك، فرواية من لم يشك أولى من روايات من شك، والرواية المحددة تقدم في الترجيح على الرواية التي تخير. ورواية إحداهن مبهمة ويمكن أن تحمل على المفسرة وهي قولاهن ولذلك كان الذي عليه عامة أهل العلم أن الأولى هي التي يكون بها التتريب الأولى هي التي يكون بها التتريب نعم ال الآن لماذا قلنا الأولى؟ لأنها رواية الأحفظ والأكثر وطرق الترجيح بين الروايات بين الأقوال أو الروايات بعض العلماء يذكروا في أصول الفقه نحو مئة وجه من الطريق للترجيح منها أن يكون هذا هذا رواه الأحفظ أو الأكثر أو أن يكون ذلك مخرجا في الصحيحين مثلا نعم أو نحو ذلك فعندنا رواية الأكثر والأحفظ أولاهن أولاهن فنرجح هذه ومن جهة المعنى أيها أوفق أن تكون الأولى ولا الأخيرة الأولى لماذا تكون الأولى إذا قلنا نحن ندرك يعني حتى لو قلنا أن القضية تعفدية ندرك أن التراب له أثر ومفحول في الغسل ما هو ما ندري إذا قلنا أن القضية تعبودية وإذا قلنا أنها معقولة المعنى للنجاسة فالتراب مؤثر في التطهير فإذا عفرناه الأولى بالتراب فإن ذلك يكسر النجاسة وإذا قلنا أن هذا لداء موجود في لعاب الكلب والتراب يوجد فيه مادة تقتل هذا فهذا يحصل بالقسلة الأولى لكن لو غسلناه الأولى بالماء والثانية بالماء والثالثة بالماء طيب والرشاش اللي يتطاير من على ثيابنا وأرجلنا وآنية أخرى لربما هل نحتاج بعد معفر؟ لاحظت؟ ثم أيضا إذا أخرنا التراب جعلناها الغسلة الأخيرة هذا يحتاج إلى ماء بعده ولا لا فكأنه صار غسلة ثامنة ما صار سابعة لو أن القضية ثبتت فيها الرواية ولم يوجد ما يعارضها مما هو أرجح منها قال السابعة فإنه لا كلام وهذه التعليلات والتحليلات والتوجيهات كلها يعرض عنه تماما إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل نعم لكن الأشهر والأحفظ والأكثر هي رواية أولاهن وبالتالي لن نذكر مثل هذه التعليلات هذه التعليلات التي ذكرتها هي التي يسميه العلماء رحمهم الله في الاستدلال يسمونه الدليل من النظر الدليل من النظر العلماء يقولون دليل من الكتاب والسنة والقياس والإجماع هذا الدليل الشرعي أو الدليل النقلي الكتاب والسنة والإجماع والقياس مركب من العقلي والنقلي جيد مركب منهما وهو دليل شرعي فإذا قالوا الدليل من النظر معناها أن المسألة تتعلق بتعليلات تعليلات فهذا يسمى دليل من النظر نعم طيب الآن أولاهن بالتراب عرفنا أن بالتراب إذا قلنا أن القضية تعبدية لا بد من التراب، ولا بد لا تأتي بصوابين ومنظفات وكلور وأنواع المطهرات الموجودة في هذه الدنيا ما, ما يكفي. لا بد من التراب. إذا قلنا أنها تعبدية، وإذا قلنا إنها معقولة المعنى وهي النجاسة أو لوجود داء في لعاب الكلب، فهنا الاحتمال قائم لو نظفنا بما هو أبلغ من التراب. أنواع المطهرات والمعقمات والصوابين فقد يحصل المقصود قد يحصل المقصود هذا احتمال لكن هل نقول به الجواب لا لماذا لأن هذا التعليل لا نجزم به إن القضية النجاسة لو كنا نجزم بها كان قلنا التراب أو ما هو أبلغ منه في التنظيف لكن نحن لا نجزم قد يكون لهذا المعنى وقد يكون لغيره قضية عبدية ناس يقولون بأنه داء في لعاب الكلب وناس يقولون للنجاسة وناس يقولون قضية عبدية وليس عندنا ما نستطيع أن نحدد معه العلة الحقيقية ومن ثم فلا نخرج عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالغسل بالتراب في الأولى إلى غيره بناء على أمر معقول والعلة لا نجزم بانها معقولة فإذا نقول إن غسلته بالصابون ونحو ذلك لا يكفي عليك بأن تغسله بالتراب طيب غسله بالتراب كيف يقول غسله بالتراب هل نذر التراب عليه عفروه هذا هو التعفير هذا احتمال ولا نبد من خلطه بالماء ما نسمه تعفير إلا إذا خلط بالماء. نقول هذا احتمال. لكن إذا قلنا أن الأولى هي مغسولة بالتراب، أو قلنا حتى الأخيرة، ألسنا سنجري عليه الماء، فيختلط الماء بالتراب، فسواء خلطناه أول، أو خلطناه حينما ذر ذر هذا التراب عليه، فالمسألة تحصيل، حاصل. ولا داعي لجدل كثير في هذه القضية. هل يحصل المقصود بالذر، ذر التراب عليه؟ ولا بخلط بخلطة قبل من التراب والماء ثم بعد ذلك تعفير الإناء فيها فأحيانا بعض المسائل إذا نظرت إليها من الناحية العملية تجد أن القضية جدل جدل نعم وعلى كل حال تبقى قضية عندنا الرواية الأخرى حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب هذا يعني رواية ثابتة صحيحة فماذا يقال فيها هنا لا بد من الترجيح لا بد من الترجيح الجمع لا يتأتى أنا أقول بالترجيح ماذا نرجح نرجح السبع الغسلات وقد يقول قائل هل هل للاحتياط في هذا مدخل وهل هو ورع واحتياط صحيح أو أنه من قبل التكلف نقول الاحتياط له مدخل أنا عندك قال أنا بغشل الثاعة الأولى والثامنة بالتراب يقول الله يقويك فهذا ليس من التكلف والاحتياط له مدخل في ذلك لاحظتم والعلم عند الله حزؤ